أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ووعدنا موسى ثلاثين ليلة واتمناها بعشرة فتمم قت رده أربعين ليلة. وقال موسى لأخيه وقال موسى لأخيه هارون خلفني في قومي وأصلح ولا تترد سبيل المفسدين. ولم جاء مسلم قاتنا وكلمه ربه قال وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليه قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استطع مكانه فسوف تراني. فَلَمَّا تَجَلَّ رَجَعَ بُجُوهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكَّاءَ وَخَرَّ مُوسَى فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ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 فخذها بقوة وأمر قومك يا قلوب أحسنها سويكم دار الفاسقين سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وَهِيَ يَرَوْن سَبِيلَهُ أَشْتَلاَ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلَهُ وَهِيَ يَرَوْن سَبِيلَ الْغَيِّ يَسْتَقِلُّوهُ سَبِيلًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ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 ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قضلوا قالوا لئن لم يرحمنا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقبل العبان أي عشر فعاوة آيات ذا بقول أفرقا ايو الله بعد وقمضها سورة العلا قال سبحانه الله تعوي ووعدنا موسى ثلاثين الليل ووعدنا وان لبى اللي موسى نبي موسى ثلاثين ليلة صدا هبين بحضر انه نبراك المؤمن وإله الله سبحانه وسعاله واطممناها وحام قطعا بعشر صوان فصموا طامن وديه مقاتل ربي هديي وقتين في وقت وغقب صيد 40 ليله تمو فصموا وي وقتين نفر 60 كي مركتوا لهم دراي 40 غريوا اسكو نودو وقتي ولهي وقبصي يري وقتي يا استاذ هي ايمن الساعه 9 ديال الليل 40 كاسو كتمودي سبحانه وتعالى سوو هي إلهي سبحانه وتعالى كل كليه أبي هاينا يسحيح تحيي محسرينتو وصوم بالي صدن بي كبعد بأن تلحظ ليه اه العبادة المكي اللحظة إن إلهي سبحانه وتعالى الله بريء ووثقاء أقضر إبادة فضن بالي مادة مركة الرموين أياد إلهي سبحانه وتعالى الله ارتقى إساء وإلهي يوينه ويناوه ذلحظ ليساء إساء ومليلين دحينين إبادة فضن صدن بالي صوم بالي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 وقال موسى موسى الخليل مركو الى سبحانه وتعالى اريني ما شرف رب الله يا اخراق كل ماي قره الى النبي الله موسى وللك لدردرمه وكوي لاخيه وللك هارونه هارون اخلقني ايغا خليف نق نائب ايغا سن نق يا قوم قوم قايق ماشي ان بو أن ان وجلي وشي يجب وي نائب ايغا سن نق واصل هغايتي دعاء لا تلبى بدن وكاس وما حركوا برائحة بئحيه مركز شئ سلطيو لواضي قوطي وكو مرمي خلال دفع ضعيف فيها ولا تطبيع هنط راعي سبيل المسلمين قوة فساد السمين الجيب عاصر السمين الجيب هراعنه ينذبع هذا إصلاح بالوين هذا اللي لو فساد يقول لو جيتوا صيان ذبعوني نقول لهم وصفوا سووا فيقول أي دوقة سوونا نن عرق جعتك يا رجل طيب وهي ادبرن وذن وكا الرسول صلى الله عليه وسلم ايه ما مره قال نبي له موصي وحاد لمته او ama sadax nabi marka عمر ولفي يي الرسول صلى نبي الله موسى نبي الله نو اشو بكر با با لا مته هي قيس هي انت عاتب بين الربادك نميلها قيس انا علاه سوف قوي قالدها هي وا انا ادوم ما اني ود من سبب حديث متفق عليه خصوصنا له ملائكي كبينه نفسه تا قادو ايي يربحين تدخلت ويشه كسوت هون انا غسيل هي كنقوي hadith waderi yaa yi dili saar gantaa inta qinay gantaa oo taar wax baa amr laga laga dhigay oo maxaa ka danbeeyay in aad lama samerley ah daar marka laay dhawayo bil maqdis oo hadalna salaaya taaba marka uu xoo aha ee nista sawaqaan ugu tago doonaa marka marko reejis arraa in hum sabreedin oo yaadhaan adiga in lug jeeto si hagaaji oo siiso dhiyo wakaas oo ka sii shaqe dha xoolo la sii jeego oo horooda si maamuman laakin raacnaa musideen kuul fasad ee macaasiir samaynayeen yen dhicinay adiga ku jeetaan oo waadna waan la balanay muusa 30 leela ayaan la sodan habeen kadib ayaan ii iman baan niri yaala si baliyo soono ما تصدقن كيف بريضانته والعباسيته أيان خر هذا الأيام أو هو عدي إيمانه سأصبح سبحانه وتعالى خلامة والله يوحيها أيها السياسي وأطمئنها وحنو الظهر فأصدقنكي لعشر طوَان فتم وطام نقضي ميقات ربيه ربجي ربي وقتين في وقت ويله أوقف صي أيه وطقطط من نقضي ثلاث أربعين ليلة أفسنا بهم ما وقت يسكن نقضي وقال موسى يا أخي ما او كاني غير فاضي لها وحكيري لاخيه هارون فخلفني في قوم قالوا ايغا سي خائف نقو ناير غسين نقو واسنا شي ولا تسلسل 60 كو فصادك ما جاء مردكوين موسى موسى اللي ميقاتنا وقتك انك ما كوني وقتك انو قوامين او سمين مركوين يمشى وكلمه هو وكلمه هو والله بحبه ربجي قال الموسى وحوي خبي عري إلهي مرف الله هذا من عن سلا وقع سواء عد قل حي سجلنا إلهي سبحانه وتعالى صن مرك عد كلا وصدر أيوه دانين سيجات له إلهي وأركوس لإلهي موسى نرك أدون كان لو ما أركه لكن هو مقر هذا الكيس يقول مرك وحوي هنا مفأرك يعني انظر إليك انقر فيري إليك أن أركو أيان تباعي وانا أركيس دستا قال وثني الهي لن تراني مالك الترتيب ما أولي ترتينا دارك ولكن انظر بالفير إلى الجبل، بني آدم ضعيف حصائر اللفاية هارم يديك يوحا كثرا بورتا لقاحا بالفير بنيات كيسن كاليني دارك ولكن انظر فيري إلى الجويل بورت، فانا سقر بورتا دائر سوغنا مكانه هل كذا دائر سوغنا فالصوخ الطراني والأرف كارتان لكن هذا يبورتي لا يتكسن ويجعل ذلك محظم سلامة لا يتكسن كارتان فلما تجلت مركو اسمه جي ربوه ربكي للجواري بورتي قال لان انا رب الاله سبحانه وانت انت سبحانه رب jaaleh daka ilay burtu u qadagay mid baabadeey gafigeyd ba dhuntay la somo hab subhanahu wa ta'ala ma qinta ilay muuyey burtu wa tartarantay wa way qay baabadee bur gurbaynoo dal ka soo qara wa kharra musa nay musa wa soo xayyo oo dhacay sabab soo xayyo mirti ka tay kama ayu qala fala ma oo fiinay indhoorshay ugu hayay weerey bayil burta fiid ayu istagina adkaysan way sawu nacu Ilaahay arkay waxa ka arkay burti wuxuu ku dhacay darbada ugu sagina saacadda ku dhacay fala ma afaqa ma ku niyi niyaday qaalaw xubiye nabii muuse subhaanaka tanziha lak ilaahay oo nann أنا stanno qof aan amar soo ma dhalaaleen oo biyo ma noqdeen murtiyo saannu qasay waana awol mu'min ayaa uu qorraye ee waqtigan dadka joog kormayay baan hayo oo weenintaga aqoonsa ilaahay weenintii subhanahu wa ta'ala waad ka saankan wa kan soo muraynay ee lama arki karo adduunkan aakhira bay dadka mu'min inta arkaan laakiin adduunkan lama arko lama aqoonsan karo ilaahay aan garayn baa filkelantay way gadi gedi waxaad maay markay aanu muujin karayay makhluuq kale oo aan buur ahayn buurto ila waxa uu aad u weeyey wala ma jaa muusa mad ku aan eh isu kay moodi sawsata iyo riwaan kuma qalay hadda hadal qaadin ma qali laakin waxaan raahinaa ku arko aragtay ugu dal qaalalla waxa uu yiri lan tarani imaatika walakin dur fiil gel jeeri burta fiil ha مركو جسو الظاهرية للجوال بورتة ووحا يلو انوال او ذاهرية جعلو جلاهي وحا بورتة كان لجي دكا ولا ويبقى الضغطة جميعا وقال له ايه بمارك دول هاي النقطة وخراوه صحي ودعي موسى صعقا حالويه مد كواما جريب ودعي السواء ميركي كتري فلما افاق ملكو سومي السري قال ولكل سبحانك اله يو دزهان ilaayo samayow dhaweytko fan ilaayo luguma arki karo ilaayo waayintay moorti inta ala ka baa ka dhiqay dadana ilaahu qosognaato iimankaygii oo isbarteew weeyintan ku yeyay wa sabab sawar kayo indaan saar toobato ilaayka hadalkay aan eerina ilaahay waan ka ku arkaan rawaadi waana markii ولله سبحانه وتعالى يرسل السوق وايمانك وسط بطن يا ليت الخبر كلمه عيان دبوا ارته الى سبحانه وتعالى قدرتي وأنا أول المؤمنين قال وثي الله يا موسى إني أنا اصفيتك وان قدرت على الناس اذ كان كا دورتي برساله برساله ثم قدرته ان قدروا ان رسولين نقتو ارى ان ان قدر وبكلامي بنقدر ان قلهت qulalahay الله bi allah la ilaha الله toosuba sidalan majri way on isaga hay fa khudh qabama asaytu ka waxaan ku siiyo fadliga haw ina ku daatay waxaan rasuulka ka dhigay on kula hadlay fadliga qabad wa kun ahu min ash-shaatiin waxaan ku siiyay fadliga haw kusoo gelow qosibadan la in shakartu la jidan na waxa mu sukiraya meheera ay soo maro ta sawi toos ma in siin do arkayan kaliya wax loo badanay ilaahay subhanahu wa ta'ala qanaac u ku shugeeyo ala u qordine subhanahu ku caabudo ilaahay ugu dhawaado aayna barakaa aybaajro ku shiyaas ku shugeeyo ku badanay maal ku ilaahay ku shiyaas ku صالح, صالح. صالح. عليه ك... قال نعمل مالو صالح الرجل الصالح مكايده عينه كثير لا يغص في كعابده او قبره او وكاسو كزياده عمل لا يقبرك وحي الاله قصي ودوني ان نظيرك بتكشوا الى اي شيء الى وقبنا سبحان مرتعل في وحي ان قصي فديك وين انا ضد بن سنين بانك فيه وان قداتون ومن الشاكين انا حكم نقطه لا صلّى الله عليه وسلّم يا موسى إن استفيت قوان قدر إن أنبوك استفيت قوان على عالم سيفان كدر برسالة وان كدر إن الرسول كاد يقتان كدر وبكلامه وان كدر إن الله هذا في خدمة أهل تيّشك وها أنفسه أفضى إيشها قاده من الشاكين كمن نقو وكتبنا قوان قري له النبي موسى كل واحد له حيد وحنو قري من كل شيء وح كصار ربنا يحتاج إليه الناس. بعد كستقول له بهين، أمر الدين ته، أمر من كتابك وخر، موعدها حارويا وعد، نقول موسى كتاب كذي، آد وح عقبة من موعدها رثة وح قلب وذا النورين، ضبض ببذا القلب عذاب وفيه كل تجار قربت إلى إله المريوة، مرقوشة كتابك قبة النار. وتفصيلا حارويا الكتاب كشنت كرساري كل شيء لكل شيء واحد في السورة تضيء لك الرساله أيو كرساري فخذها بقوة سجدها ضربها قطع الوحدا رحيا دي وهي قارب وليس حارو التعس سضربها قطع وأمر قومك قرآن الله أمر ياخذوها قطع بأحسنها ونادى كل جروب خيرات كتابك كرحيلا كبرها قطع أمر sawireeku wa in tusidona daal al fasiqin kuw ilaahay subhanahu wa ta'ala doowi wa iyo quriyada in tusidona mar fay galaya iyasi ilaahay idin ka duha laagay baa in tusidona oo kasto ya caasiib walis wa fasaqba waxa in tusaya caaqay is maashay موعدة ووعدهو شيء قاسر وعدهو اما موعدة حاله يهيو هذا قد بضنا موعدة وعا قلبي غانورهي ايه الجلعي مدوغ كقال وتصيرا حاله هي كتاب قاسر ندك رساري لكل شيء فخذها اللو حيضا قادر بقوة انسيط ببعه قادر وامر قومك امر يأخذوا حقاتين باحسنها ونقيدو وحق لو قد قينات كد حجلنا هكببتنا وحا خير وناسين الامر اينا حقا عن فلم سوريكم دار الفاسطين سأصرفوا عليه وانلي يخدونا عن اياتها ايات كيق الذين هو يتكبرون في الارض ايات كيق وحا اللي قلل لحنا وقلبه قالوا يقولون ومتهمين هو يسكر ينوركو عليه سبحانه سبحانه متكبر كادين الهي سبحانه وتعالى دين تقييمانك قلبه ومن تريوك ايمانك ومكاره انت ان لاغ وحا اغير وح روح قلب أوجب الكبر هنا جن ذوق حرام بيا صل صلى الله عليه وسلم. ما كإله الدين سبحانه وتعالى هي آيات إلهي كون القرآن كهي مخلوق مخلوقا إنسولا إلهي سبحانه وتعالى. ما تصور كأنه إله. روحه الكبيرة فعصرفه وانحنى عن آيات خيجة الذين كونا كل حين يا وقلب غاضب أنكدوا يال وأوجبينه يتكبرون لسكون كبير في الأرض. قول كذه شيئا غير الحق حق عنه وين يرو. حداي اركان كل ايهت عيد كليد لا من بها مطبي ايل كصدر اركان ليهاي بارو ديرو اوو تلغيين او قالفودي دابولاي مارمينيا ناس كصدر او خو المخلوقها او خو القران وهي رو حداي اركان سبيلا الرشد لا سبيلا ودو وهي وهي رو حداي الغي وضل باين ودو نار حداي اركان وطدق إلهي سبحانه وتعالى وآيات في ولا ولكل يصير وكحال خضون إلهي سبحانه وتعالى هو أنك مردك ذلك بأنه ذلك هو حسار خضع ووطد حقنا أي يجب جديان في فردلكنا أي راعيان لأنه يوم كذبوا في آياتنا وبينيان وكانوا حيث نقضا أنها آيات غاتلين في كل يوم آيات إلهي سبحانه وربق ما هيان وحوالها وقلو أريقا إيا الله يجيرس بكلمين آيات إله ويستعنان يأكلون كباتا كل نعامه والنار مطلقه وقو إليه وساورهن والذين كو يكذبوا بيني بآياتنا آية هنك والذين قائلوا آخره لكوهن كوهب كو بيني حافظوا لأعمالهم هل يتزون مياه لأبال مرينياء إلا ما كانوا روحيه هاي من يعملوا القوصة أبال مر كلمرهي عمل قوزين بلقى أبال مرينياء مو سقهم كيس من بعده بعد الذهاب أنتم تغيروا وآلي إله إلا كر الكيس هي كتاب كمشي القصص السنيين أنتم آلي كذب وحيشان من حليهم وحي خلده ودي وحي فقر السنيين أي كذبتان عجلا دبوا جسدا جرلوا ملتيق يو كايو دب إلى ثانية ملكوا جر كره له, له وطويها خوار صوت يقولون أنه إله قد اكتب ألم يروب عليهم من الأركيين أنهم لا يكلمون إنه سله بي ولا يهديم إنه سنتساين سبيلا وضف اتخذوه إلها بي قد وكانوا حين حي الظالمين أكتبون إله سبحانه وتعالى بكله كله من العلايس والظالمين بين الله القاهرين انتا ايارا ومغنوة بربحلك أكتبون وأورو كبقى يمركم ولا الفؤلاء والسبيل سيب عبد واتخذ قوم موسى وحيشان من بعده بعد ذهابه من حريد قرف راضي وقصوا وقعتان في ودهب كي يوسي يسوع عريسان ضد كشتان كش وكرم يا رب الله الهيك واحدة كامل انك يجربوه جبزين الفرس كيش عدو وقص على وقته كشتان وحيشتان مركزوه ديليس كان غريب وقال لنا صوت من حوليه مركب فالذي دهده يدهد ضلاليان اي عيده كبغاني كل صوت مركب صوت نوران ونوذي دي دي دي دي صوت كالي. عجي لمبين سمايستان وإله كبكتان عجي دي دي دي جسد دي جرعه لو دي دي دي دي ألم annu diri gulay kalum sunalah laa inoo waxa sameeyo saayeyla waxa iska daaya wakaab u sadahay wala yahdeen sabilaa inoo sawdadtu sayi' oo u sanhamayeen miin alkayn iyadaa ka dhigteen wakaab ilaahan ka dhigteen wakaab qaalimina bay noqdeen wala ma suqibta fiid ay murugooday markay gaam la oo ملك يقولون هذا هو هو الأولى أركان أنهم يو قد ضلوا هنا بها ذي وراء قالوا الحي الله الله لم يتحمل وإن توادي بها الجدر هذا خير إلا النبي إلا هاروني وحي يرموه إصلاقنا واجدنا دي الحي في هذه وواكة فنصي وكوين هذا إلهكم وإله موسى فنصي إلهي والله بالله والشري وواكة أركان وحن ينسى حق الجيل ملوك أي كل عضي فلذي فرحة كبه حضي قالوا الحجدهان ولما سقب في أيديهم مرك أي ملوكوذان فوحوا أركان أنهم إياه قد ضلوا إنا البادي وبين فلحالوا بين البلايا كل عضي وإلهي عاصيان قالوا الحجدهان ليلان يتحمنا حدو صنونا حيثا ربنا ثبقان ويغفر الله وسنوه دافا لما قرنا فهو خصاريبا كمن نطلعينا ناربا جلين ولما هجع المنصر نارب المساء مركو الصوار النوضي إلا قومين وصوار النوضي غضبان سواء علي السنة إلهي بغشة لله سبحانه وتعالى إلهي بغشة إلهي بغشة إلهي بغشة لله سبحانه وتعالى مركو صور آدي يا مركو لكن أركي وحي عاوه إذا انت هذا القنكرين وانتك الوحي بريكو تحجيران بقول الله ليس كطور وحي حديث كه سنة كيسا الحسنية ورسوله صلى الله عليه وسلم يري ليس الخبر قلم عين إلهي وقوة الرمي وحي يسيو يسكوه ماركو, سن ماركو وحي اللي أدوى الرمي انتهى الساري أي سنة سنية وفعل كان سنية ماركو وحي اللي أدوى الرمي وحي انتهى الساري ساكو مما ولما فجع ماركو الصونة والموسى إلى قومين غضبانا حالو يميل عليه الس قالوا فيه بيسو حباس ما خلفتموني من بعد وتحذي يجذ المرتين جذاش وتحذي أتصمي سين أيها باص بيسو حباس ما خلفتموني من بعد جذاش وتحذي أتصمي سينول يجذب مرتين عاجلتم مدرك بستين ربكم خبير أمرك هنا ساسني إلهي أمر كي كتابك خير لكم ما أنت من ما خير كي ي الدين تي هي كتاب كي هي وخي لا ينسو وداه توب ويداد وليلت كا دغدغتي عجلت امر ربك امر كي هب ي الدين تي ربي او كتاب دون قسغن ياد كا دغدجتين و على القلال واحد روحي يد و اسك تو من ما حقق يجر و يي سو حديث سو جيدي و سو الله قال له توي مرو كبا قينو ديلو يا ابن ام هو يدي ان كيدو اسكو اسخو يسباب بها لكن فهذا حق هذا محاليسه بانك يبنى أب مدهنه يبنى أمه لا يستطيع أن يقول محاليسه هناك فهذا إن القوم قررانه يستبحث هنا سلام هذا يتابط الجيلين عنه وفاق يقلقان إنه ضعيف وحبق بنكر وكادوا يهليه وحاوله وإلى المركين عن الوحنس كده يبطلون إليه الدلان ونكبضيه وكيله هرراعن بالنضايا حتى كرويه وضوهون هرراعن فلا تحمل فرح قالوا اني بيه اني قصرت على العجاء عدو قاس هو قالت ايه وحاسني ينا يقول فرح يقول صواني هذا العجاء يبهبون ومال الاج تقرد عينيولا يموسعو هذا الى مناسب ضعيف باي قادي قامت انا احبقى بنكر وحابا قولي بقوله ايه ايه الان نفطه ساوي ارنت ايه يقول صواني يسي ايه لديشو ينا كفر حنكوها على ويني غفرني ولا تجعلني علقه من ذرة جاره هيقدر واحد سميع المصون أنصر لك وما ينوين بير لك ولا يجأ ود بالتويل وحنو اللي جييره ويدق عيسى أنا يودي ديني بله هيقدر وهي جالا مثلني هذا المركب ميلوين مكاد على وسيدة المركب ولاك إنك هذولا إن سبحانه وتعالى برير يا ابن أم وأخذ برير الله يلا إنتوا سكتوا رح نغذرتي واخذ بلاس اقيه وقبطي يجره إليه سوى حقيسة أسر جيدة قال وثيه هاروه يا ابن أمة ان القوم قرض يستضعفوني وكادوا يقتلونني وليس يقول له وادين بحين الانتلاه فلا تحمد بي انك صابطي يانا كفرهم الاعداد هذا وجد ولا تجعلني مع القوم الظالمين كواهي قلمت بي قال النبي الله الموسفى ربي ربي يوفر لي ايه دافوري اخي هذا لكي ولي لكي ايها ستة عم السلامية يا ابن أم إلهي وأن يوالالك النوضة وادخلنا في رحمتك إله ونحاية سيد النجل وأنت أرحم الرحيم باطع تأس إلهي ببلي سبحانه وتعالى إن الذين نكوي وقاله اتخذوا العجل دي جسى ما يستوي إلهي لهم طيب صيانالهم غضب عرغوا من ربي هدوا حق عراء إلهي بقضعة وذلة الإلهي بقضلينة في الحياة دي انت نأخرى لجارب إلهي أدوه في الدوليني. وكذلك أساس النجد المسترينك هو بأنت أبوالطي وعدنا أساس النجد الله عليك كل دوره واشنطر يجب يجب إلهي سبحانه مصبب لك كله وحا وين أي صمي يا وخير كله أم طيب إلهي كتاب كي بس أي إلهي سبحانه وتعالى عاصي قال لون أنت عليك صمي إلهي قال لي بقرد عليك إلهي أنت هنا أخرى حلبك يجب يجب إلهي الليل إن الذين اتخذوا القوية الصمي العجل الدلق هو إلهي كالك طيب, طيب. صينا لهم غضب وعراهم من ربهم ودليل دليل قدر في الحياة الدنيا وكذلك سأصانوا من المفسرين عتكت غدا إلى إله فؤورته وإلى غيب سبحانه وتعالى تعذره وإلى سبحانه وتعالى صنّا سأصانو جلّا والذين آمنوا والذين عملوا الصيام قوي بروفة السماء ثم طابوا طوالت كانوا من بعدها انت سيّارة سمايا كذب وأمنوا إله السماء إن فبرك ربنا من بعدها sawalkenka kadib la gafoorru إِلَهِ ilahay wuu dhaafayaa wana uu naxariisanay wala maaska marka ay kadagtay aan muusa muusa xagga al-ghadaw arad arad ma ku kaddey oo hudan iyo رب سبحانه وتعالى سلوك جيره بققه الرجل ورعنة المحاريخ بققه الرجل كتاب وقلنا السقائس نايد وقل لكنايد للذين قوي بحنون ينحيس وقع كتاب كوحا كقرا لحيضا هم يو الغبين ربكو دي حيونا كعرسنين ورما سكت عن الغضب أمركو وفي نصتها وحا كقر كتابته الوحياذا هودا هي ورحمة للذين ايوهانون ينحيه وهو احاوها كورا للذين هم لربه يرحبون واختاروا الضر موسى قومه <تصفيق> فقد دورت القول بيسا سبعين رجلا تضلعتنا لما قاتنا على قرن كانت ديرك لأجل ما قاتنا مرحبا صميان ايو الهي سبحانه وعذر دارنا كالا دار وقوه هذا ورما سفقد في ايديه <تصفيق> <تصفيق> الهي ويرو مرحبا قومه ووحنا سعلك ayoo fadlabaan ka soo kaxaystay oo yeykaare Ilaahay aan aadnaa ruuduur daalana oo toobad keenno isuduleeyna oo soo baray oo ka oo toobad keenay Ilaahay fadlabaa فلما اخذتهم الرجفة يوى السعوة ايو روكي كلّي قلت لكي رأى دنتانك فلما اخذتهم مركي القواتين وانا اقول لها يا موسف دعافي كليسة الرجفة مركض الجريك وقبطوه روكي لكي رأى قال اليوم لو شئت اهلكتهم من قبل انت ان اولي سويتك ان اوله هبري ساكود حجيسة الاله يقوان هلاج اكتبه ليكونا اله من نهلاك ونعطي على السفهات قوة جهاشها عقلك قد عقلك انلهان واحد السميان ودلقاء عبدانا ومنا انك نقمير ان هي اماها ما هي اماها والله السفهات والسميان وانه اله غيرك على الدول اله كبكتان قوام فتنة وامتحان حقا يكيبينه وها دولة ربنا وامتحان نلايه ودركة كرة ساري تضل ودخبها ليسا بها فتنرأي امتحانك من تشعر ruu hadon wa taa diwaanka 18 ruu imtahan kiilaa xayro galo iman kiisoo adkaanay oo waxaan waxa ay yiri marka waxa adduunka ka dhacayo dad waa dadka lagu kala saaray adaa ilaawadaa dadka ku kala saaray oo koona ku halaagsanay waa ay ku sameeyeen kabeer noqday anta wariina ilaahay wariinno adaan maamulaha nagay adaan naasir kanay وارحمنا وانت الغافرين. خير الغافرين الهو نون نحر يساك كوا دعفة كانوا خير بانضاعي الهو وضياشا هدو مركي انتقا اول با الله حتى انا اتومي يعني ان سولي ايو بلايو كسمي الهو هنديل او اينا إي إي وضياشا انه لكم قرده وان ساسو الهو بلي سبحانه وتعالى الهو سبحانه وتعالى الدون كيسي وجعاه وكاق بريو wa soo noo ilaahay wa u noole waxa fara wado tan muusa qowmuhu 70 ragiln le miqaatna la ajri miqaatna waqtiga annu soo wena iyo la kulanka nagi dadti waqtiga aan u qabannay ayo قالوا يا حبي حبي يوو لو شئت حضاة دونتا أهلكتهم إله يوو غريبة سوها لاجل من قبل غريبة سوها لاجل من قبل انت ايه لا تكلمين جوجين ما يجدد بيكع عاودا بالإله وبعض من الله وي ايه انه غريبة يجدد له اتوليكنا إله من هلاكي سو من الله يناس بما فعلت سفاة وحي سميا منها حقا ناك كو جارةها واحد ساميين وديجاي ربي خلقتين موحصنوها راجيس أنو ما نصين إن هي والسفادو واحد سامسات ما هي إلا ستنطكم وهيامتحان حاجة كيم تضلل بها في النار وكعبة ساو حكعبة لو في النار يامتحان كمان تشر وتأدي إلى ورها نور السا مرك في النار الدعاء يامتحان نطقوا لك الصلاة وحرها نور السا وحق كل دقة أنت وريدي نبات فقطر لنا waa ka imtixaan buu ha adoon karno dhamma saas imtixaan koga dhacaayo ilaahay subhaanahu wa ta'aala ahasiba naasu ay israqaan ay qoro aman dadka markay muumin baan asal guddeeyni hay dibaaca iimanaysa waasageysa mid kale iimanaysa dad badan oo ficaba xarimayo sagayo gaabaaayo ilaahay ka fogaanayo adoonka iska doolano iyo هو أنا إلهي سبحانه وتعالى بعد خيني وصبر خيني ومتحانك وحال ليه إنه إيمانك ومسكر فاغفر لنا إلهي النار اللي صحي وارحمنا النهاريس وأن خير الغافرين بطايا لنا إلهي وبريريس وليس هو إلهي والناقر في هذه الدنيا, الدنيا, الدنيا كان حسنة إلهي الدين كان حسنة نقص إلهي دين نقصي عحناد نقصي wixii masaaxadaana ku jirta adoonika iyo aakhirada ilaah wadunka nagu soo wafilaa aakhiratan ilaah waxaana naga soo janana garib in aan anagu gudina ilaah ilaah wa quta wa tan wixii aan soo ino doon ka toobad keen qalo suu ilaahay adabi alaabkay وان واجبنا وان قرن خريشيد للذين قوه يتقون افسدوي امرك يا قاصونه يا كهر ويطون زكاه اذا كان ربحي استطيره امل ذاك المال قوه مالك اذا كان كبحي ولدينا كوان هم بيو بياتين ايو منو كو اعيات تيغ روميتن بان ساس الله سبحانه لنا نبي لاي موسى الى انه وجي في هذه الدنيا حسنه كان عمل إيمان سادق هاي عحمادي رزق حلال هاي وقع أولاد صالحين هيه إله يؤدون كالنبوس وفي الأخير تين لو حسن نصي أوجنادا نجند إن عدنا إليك إله يحج على نص من قنوة طابت كان وحان سوينا لو كن قن قرأ الله في عذابي وصيوب فيه من الشع عذاب هيه وحمقق ونья وكرديا من الشع وروحان دون ورحمتين حارث سيد وسعت كل شيء حارث سيد وحول به ويجار يساوي وبلارنت وهي كان يلان اي سماح 70 امر حارث ساوب بلارنت دد كو دن ولسين ما هي اس 70 وها سن ايا اني قريا للذين قوه يثقون قف سد اي قعص امر هي قاتون هي كان ويطوره زكاته زكاه لا يمن اي استهيل يا نفسوده نديفين اي اي اما زكالي وهم والذين يقولهم يو بآياتنا يؤمنوا الذين قويبانوا قرأيه يتبعون وحن حليسة إذ هلأيه وقوى الجبتاهي الذين قوي يتبعون هاعيه الرسول رسولك النبي النبي قاله عن قراله أخرث مننا أقوانيه ونبي صلى الله عليه وسلم الذين النبي قاسوا يجدونه أي هلأيان مكتوبا إساء وقرأ عندهم أكتر في التوراة أيه والنجيل الصفات كيس عروض تورات أيه قانون أيه قانون وإلهي بسم الله والصفات كيس صار ضمت المهم صار كتاب الله وشغال يأمرهم رسول كاسه أمر ييا بالمعروف وينهأهم وكره عن المنكر ويحل ويدجني ويحل وحرارين لهم يجع الطيرات وح وحط رجيوه معان نفضوا حجرين ييا حلاشها أيه حرارين ييا ويحرم عليهم wa waxa waxba talin wax ku yeelay aqdayaaliya badankaga iyo aakhariya adoon labada ku yeelay kaanu qaraamayn waxa ilaahay u xaraamay wa qabitu nafsaado halka jalaatee ilaahay wuxu ka xaraamay maslaxa ku wajhi taa faydake ku wajisto cudur iyo للصلاة هذه كانت عليهم تشو الله فالذين آمنوا كوهما يبيه رسولك صفات كاله وعزروه رسولك بربد اشتراه يقوله لي ويني ونسروه اقرقاره واتبعوه راعي افتينكي النور افتينكي اللذين نوركي ونزل معه اللي سودجي وكتابنا القرآن كهي ورايفا كواسهم يوال مفلحون فاكوه ايوه رب سبحانه وتعالى اله بريد مركز رب سبحانه وتعالى لكن الحرسة الهرب من هذه هي لأن الحرسة ومدها الهبرسة هي لها قوة السامسة إيوه انت وربها من السلام ما صلى الله عليه وسلم رسولك من رعي صلى الله عليه وسلم وعلى الهي وقل عب فسأكتبها للذين يتقون ويوتون الزكاة وهم والذين هم بآياتنا الذين قووا الحرسة أول جميلة الحرسة أول أن سينياء وعليه أن حريصنياء الدنكي آخره حصن سينياء الذين قوة يتبعون راعيه الرسول النبي رسلك النبي جهلوا وحيد الامه امجهو آن قرأن أقول أخرسنا فنوس تزو أرسلك نسال الله ربي وسلم الذين رسلك هم يجتنون اهل يهودي انصار مكتوبا حاليا مثقرا عندهم اكتب في التوراة وكقرية مجعيسية سفديسية حتى جيل كيسة سفديسة واحدة كذلك واحدة كذلك في التوراة يقول انجيل اللي مضح وكقرية يا امرهم هو رسول كاسى بالمعروف واحدة استقول اله سبحانه وتعالى اكتسى معروف كه خيرا اغلى اكتسى اه اغلى كوناك شرع ku wanaagsan waxa soo faray wayan haam caalam qakh kasto xaq oo diinta ku xuma sharciy ku wanaagsan ugu aay ka furna oo reebay way xil loo mootay waad ruhi wanaagsan rafta wax u taray oo aakhara wax taray oo nacaan waxa soo xalaayney way xarimay caalam qawaadta wix ka soo xan fa wa kan kal dilbu haw fa tu ila bariikum fa qatlu anfusakum wa inna kasumar marku ruhood dambaba way istilaw mid iyaka midha marku nijaasa ku dhacdo jirku goynayaan tu mindi soo qadso calaasma maradi wasku goynaysa walaa ayaana maraya wayse maana jeesu ay sawtinta waska jareyshaw saada lugu aqbalay meelan masaayid ahayn oo ismaala oo ee sawan sana iyo hadab berbi lawo waayay haday dadan ayaga marka diintoodu sax sahayd isriga hayb qalay isriga walaal uleyska aad iyo aad u uray qabarka ka saaran guul digana isagana waa gacanta iyo luqadna marka la isku xiray marka diintoodu la saaxiib ruuxa xiraan oo ka waxaay كيش laga saaray kis ama inta socda kis oo shubitaarro dabar ka laga saarayo فوق صلاً مينهيساناً تلاثاً بنتاً وحب الدين إلى الله الحنفية فيه أي رسول الله صلى الله عليه وسلم وخير الدينكم أيسرة وليبا إلهي الدين دوحيه وجهية تنفض راح الدين دلسطاة الإلهي ما بجعله ما نسيه وتواكى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أنه سيما وكر وما جعل عليكم في الدين من حالك وفضايت ما وكرت فضايت كذا مركي لأغور روى يديه لأغور ما ينكرون صلى الله عليه وسلم كيبال الغوط markee mashaqda laga baqay oo safartay ada doonayay mashaqada wejiyo gaariye ee saudiyaad oo loo safaro doontaa iska ilaaway ku banay madan oo ee ay saay madanatu mashaqda iyo ما رضوا حا جروا وأسكانا هذا حتى بيو سافس كريتو كانش فتقول لهم الصدعت من تنو وفر إلى هالسمحون وتع روحوا شيطان روحوا جر جعنة قصيرة كل عسلين ميودين فضل ميود معاذ بيأو كله ملوا كله أن رأي الله أن حريص أو خير ودونك أخره رجع البركاتي نحريسي جنة إلهي سد إلهي, إلهي, إلهي, إلهي إله احفظ الله يحروا بإنت والدينتا حفظنا أيه كفي عن روحك أو كافي عن روحك أو كامنع عنه أو إلهي كجعي عنه أو كاللهي البنيه بلا كيسي الدين ديسي مال بالله أولاد فاللهي علن إياه دينتا وساسوي والدين نوع عاشي لكن دينتا أغير بها وحيال الله فإلهي أنه يمش من سبحانه وتعالى رسول كسسس الوهي ووفد البرنابو أن أصعد كتابت يا ديني دينتا أوفد الوهي أن أصعد ومدق ومدق ووفد البرنابو إلهي سبحانه وتعالى وحرر wa haa waa markaan saa ogaaneen badan ku shukriinow oo diinteena saa ugu dhigno inoo nacaanad walaa galaan ilaahi subhaanahu wa ta'aalaa faasul ku xiliyee ee isfadaa tii ilaahi ka waramay waadada aanu israafayti ku ka dejinaya rasuul walaa galaan buu ka dejinay gacanta iyo luqunta wixii lamidaha ruux la istaxray oo qala qalliga saxsa raay التي كانت أغراشي إسره غيري إسره التي كانت عليهم دوشا كسره في الذين أمروا كوث ما به رسولك سفادك وعزلوه رسولك حرنه احترامه وإنه قد ضيره ونصروه أوليه هذا الله هذا الله أولي أفعاش أوليه هذين سجوا من دينه أوليه دي واتبعوه واتبعوه راعي النور الذي يقنزل معه نور ك وله رسول كم جزء جوا كتاب ك وانور وانور مقدقا وتنلقاه بالذبائح وآخرية دم كاب كتاب ك المبتدأ يستق أبشره ورسوله سبب بين هذا القرآن طرفه بيد الله وطرفه بيدك بشاره كتاب ك هذا الطعم طرف إلهي فينكم لن تصد لي وين ما مصر سمستم بي مالك سميستان ما دوميستان دبينا غاري ما يفتسب كانك لكن مركه كتسان وي مركه هو يحل غلبكميسا مركه نورك اي هيشاي وكتابكن ورايك قوه سدا ييه ونصل كان راي فتاف كار هو مفلحون كولي بر او طلب قاضي كر اي وقوا وحل طلبيه او لجعلها الجنه تكون اي وقوا يا أيها الناصر الله ما النبي الله موسى في بنصر آدرى سدها ورينه درى هم بيديها سارين حتى جن كويله الصدر جميع الذي أله أي رسول كسائره أو صادره له إسقالها من ملك السماوات السموات كان ملكه و الأرض نلت ملكه لا إله إلا حق الوعاء والمجرة إلا هو مهيء يحيي سرا وح نور نورايو ويميت وحد مثنى استجد فامنوا بالله إله خميس صعب النبي الله الحمد. ورسول الرمائي رسولك النبي النبي اله يبحث للألمي آسف الله عليه سفات كسا كم انت أم الذي يؤمن بالله رسول كسا إله الرمائي يقول كلمات إلهي كلمات كسا الرمائي سيواتبعوه رسولك الرعب لعالك امتها التكيون لكي تنسلها منطان ومن قوم موسى موسى قوم كسا وحكمت بالحق بك حق كحان رمائي حقنا بك فكما يان كحر ما ربي إسرائيل كان من, من أي كور من الحماية بلايله هو دانيال تهاي كل الناس هايهم عددها دنا كميتهم هنا تدش راعي السوق أو ت هذا خير كثمر كل ود واساس أو كل ود واساس كل ود واساس الله سبحانه وتعالى واساس ومن قوم موسى يهدون بالحق ذلك حقه تسود وبه حقه يعدلون كوعة دارة سمية وملكي ذلك قوح وقميان وكوعة دارة سمية وقطعناهم وان يقولون إسرائيل إثنتين عشرة أسبابا بان كرنكم الله يطمون قبل سد وهدر عرضت ايو ما شاء قبل لقاء إسرائيل ليج بالإيجا ونقول له يعقوب الله يطمون قبل مثل هكذا قبل ونظمك أسباب بالإيجا ملكي وحانك saddignaa qadcuun wan kala qaaf qaadna wan kala farqina qadacnaan wan googooynaa 12 asbaadan oo wana haliyi sidig ila toban waxa ka nado umadan ay u tarabdo qabil kala doow waa weelashii yaaqub waa waxina wan wixiyo ila muusa id waqtigi isstaahu oo roob talbay qoomuhu oo roob u dalbay waxan biyuhu dalbay waxan oo dambe ay galeen dartad meel ay degaan wayeen waxa ay warafsanaay gajja iyo ono ku san waxa soo minu dhagayay idanatay etna taa taa ayna laba toon doroob ka soo burqadtay oo laba toonkiis sabdi to ilbu iska way barteen kul loonaasteen ka sidigilaa tabaa mashruu mekaankay ka cabil وظللنا وانهريني كيهيوي عليهم وحي عبلا يمكى والسيد وحي عوضيهن واك وظللنا وانهريني عليهم تشوذة الغمامة دورورو وانزلنا وانسود الجنة عليهم تشوذة ألماننا بانكسود الجنة وحي شرب طووهو كبان شرب هذه يا دو معان وانسلوا هيو شنبر الشيارك وحقا فنوضى الله وكام وقلنا وحاني يكلون عنا من ضيبات الماري زغناك وحي نكون زغنا وما ظلمونا وأليه سبحانه وتعالى. إنما بالمؤولين والحالي حدعني ما لهم البؤيدين ما ينمرخس الاقتانه. وكهير كذين يودير المقر من بيرسول. لو لبني إسرائيل لم ينت لم ينتن الله. هذه الأمور قرون وما ظلمونا. ولكن كانوا مفسوم بيأذل والنفس مظلم بالحيل أنا وحنا من يجي أنا وحسي عاصين أنا يوم باجي وحشيا والكلفس نقوله من حمد إذا وقت الطيرة اللي هو الله بيجه هذه القرية وهي بن شايد بيت المغرب وكلوا هنا منها قرية حجارة حيث شئت ماشى الضان وقولوا حاد على أن مقصود نان أو مسألة نا إلهي وحن كسيعلين وحوي حذت دم بجانب قصر ثوب دم و ادخلوا الباب و قالوا الباب و قالوا سجداً حالاكين كورس جوداً ساحة ضد سميسان نغفر لكم واني الله فإنا خذيئاتكم بنوتيني وسنزيد المكسنين كوا إحسانك السنرية خير كثيبه و رسي عليه سبحانه وتعالى دمي دافق إياه وحان سيني فبدل الذين ظلم فبدل ظلموا فبدلوا الذين هذا غير الذي او كي غير كي حقي قال اللهم لغوي سؤل سبحانه وتعالى وحاط على حبه وادانا سجود كالا فكرك يا طول كانوا يبدلوا الرسول صلى الله عليه وسلم الحديث صحيح هكو وهذا كان وحيدهن حنضه وحرم ناقه وان بي يسراني ماشي السجود الليينا الضربه تستخدمه الرسول صلى الله عليه وسلم ضل ضا يكون غرغورتي انا ما خليك يلاه سبحانه سي امرك سدي جيرين واعتين جيرين هذا الكينواب بدلين فعل كينواب بدلين فبدلوايب بدلين الذين ظلموه كل له عشى ومنهم جاء كملها قولا هذا بيكون بدلين هذا الكي أو غيره الذي كي غي في غير اللهم لجوير فارسلنا عليه إلهي يحولون وان الرج في السم هذا بنكاسو ترى من السماء حاجة السماد بما كان يضرب له من ذلني غير سمين سيفتي واسألهم بسؤال يقول إن حميد عن الخليج المجاردي الله تيجي المجاردي كان راح يتحضر في البحر حتى صار يهل كانوا قال إد يعدون أي كحد جدبين في صبت مالك صبت ذا إذ وختجي تأتي ما يؤمني شيء حيثانهم يوما صبتين مالك صبت يؤمني شررا عن هوا بنانك سكت تعلم بيه ويوم الله يستن مالك صبت ذاينه معلمها كراهانا لا تأتي حيثان بهريم هين ما له بهريم هين وامتحان كذلك نبلهم صلاة امتحان ويقول سبحانه وتعالى بما كانوا يفسقون فاستجتيبهم سووا امتحان هنا يتفصل فينا حيانا ضد الهي ذا عديسة سبحانه وتعالى كتا يحيانا بس الله بي متحانا ما انك الثبت ذهى ايه ايمانية مالما كان الهيري ما ينتصح على السم والشباقة تكسينه قدد صجح جهدانه وكاسه ما انك الثبت ذهى سنة احد يسوقه سنة الهرم ما انك الثبت وقار واسألهم عن القرية المجالة التي كانت حاضرة البحر وحفة الصهرية البضة الصهرية إذ وقت يعدون في الصبت الصبت هي حد بيو الصبت كحر ويلي ما المهار كرو عضا حرباتي وغير صدق بض كسوة الصدق كاللون باع ما الميكة اللي هو امتحان ما سبحانه وتعالى امتحان هنا وحا هالقاين صنصرة الهدى ما ايده كسوة بلا huda yu ki warti hu kas so warti ru herrim ka haram ta kait bas kat ma na ta o wok so dadi ku so kar ma na we herraissan kou heristen tahan ki si ku da in weti gi y tan kalun شرع صوب بنان كي يل وبها صادر صار ويوم الله يصب لا يتمارن كأن صبت أهيننا ما بهالي لا تأكين حفان كي أمي كذلك سأصل نبلهم امتحان النبي عليه الصلاة والسلام بما كانوا يقصون وإذا قرأت أمته منهم وتكر فصلنا بليل الحيوان ما كيسار ييران هاي دت في بقالة دكان صدقناه إد وقت قرأت الأمه تنق أو منهم إياه كمده عليه الله وليهم وليكم وهداه قوم عليهم وعذاب شديدا عذاب شديد عذاب على الارض حيدا كوي وعدني او معروك فري او ورسك دايه او منكرك تري ويلا مالك سبتها او ارسانه الى الله بحرمه waxay den macjilata waxanuu udeen wa uurtar ila rabbikum fudugiin ha ji sanuudar ka law ila isu sabrin na wa qasna muhamad dadka munkarka uga reeweyden oo macruuka inaa iskadaayaan ba laga yaabo warkaanu sheegayna ay qaatsan waa dadkii saxsnaa iyo salaadaha wanaagsan la kumarkii hadda isku minne baa la sanayay baadiha iyo magaalooyada ka meesha wada jooga hadii aan waxii laga deebin إيجا نبوح الله لي يا أبا إلهي سبحانه وتعالى ونصبك عدده ويسكد دهيان مع عصده وإذ قالت أمة اللب منهم قوح إياه كميضها وذلك مقاعد للجناة روايه المقضيان وقرويه اللهم ولكهم ومعديهم إلهي بهلاقي أما عذاب قالوا ma'adila tambayda waxa uu uadeen wa uurdaad ilaah ربكم rabbil hajisa an uurdaad karra sanayn إنه ilaahi سبحانه وتعالى ta'ala bari markaan wax ka noqdo ilaahi wuxuu naay qalaan waayn wala calam ya sabadiyana waxa laga yaabaa in ilaahi ka cabsadaan oo muciida qaatana iska deeyaan waxan fala ma كي meedukilu لنا markay ka tagaan wixii lagu waariyen munkarki laga celinayo الذين ku yihnaa wan aan xaqqoodu waa ma'aasiibay oo la war iska dayo u ilaahay in ka xarabay way badbaadeen waa sida ay rabeen waa xadnaan waa qawannay alladina dhalamu ku ilaahay caasiyeo ilaahay subhaanahu wa ta'aala u ka xarabay samayay waxan ku لكن لامحاضد كان واحد الحقيقه قاده معايا او وعدينسان لغمه در شبا لغين ماركاس اي فو قلافن علوودو ان هين قيف صد واه لا هلال قيفن وحيد وي بدل قيفن وحيد هان واثو او سحساني سبحانه وتعالى ما له سبحانه وتعالى لكن كوا لوظ قوله كلا وا لغه ورن كونه او كاين منكر كرباي كونه واه لا هلاله falaamma atow markay diiden amaanuu anu wixii laga cilinayay kuil ugaarsaday maalinka sabtadaa qulnaa allahuma hanko ne koono qiradatan waxaad noqotaan daanyeero khaasina oo حالة khaasina xaalatan ku dulloob soo bayaan oo ay soo qoraysanayo ilaahay u daanyeer ka makaa idin oo ay ka marayeen amaanu u aanu wixii laga reebay oo bacaas loo xaramta qulanaan lahuu waxaan ku heli koono qeyada khaasayn intii ugaarsatay oo dhan ee ilaahay subhanahu wa ta'ala amarkii si diiday kulli dan yar baa laga سبحانه وتعالى iyo dumar ee yeele oo intaadan rabbaka la yaba sanali ilaahay subhanahu wa ta'ala yuhuud buuno goor raway wad ku وساصع ريا إلى هي عليهم يهودة ضرب إلى يوم القيامة أنت قيامة للجاري منظر يصومهم بردنسيه سؤال عالي على كثيسي حمود وليود إلى هي ضدم وضحك مركي وحوقاب بطانبة إلى هي محوك يا رجاء مجارم إسلام هالنقدانه قوابة بيوت افترقوا يقولوا قوابة سمارو وتعالوا بي إلا قيامنا وقصعوني ربك على قال صل علاقات عقاب تيسو وأمك wa innahu laqawur raheed ilahi ruufat utawad kayana haba dambaabe intu damba yak dhaafow hadana un fariisana yuhuudana waxa ilaysa uu galay ee ilahi baa inba subhanahu wa ta'ala kitaabina oo waan anbiya ilahi say ku raaqmaye ilahi subhanahu wa ta'ala keya say caasnaaya biint ilahi subhanahu وانتا دونك جيرو مروحة على سبيهنا يا دبابيو حراغوه ترترؤوه دبرقوين وقد طعناهم وانقوكوين في الأرض في القدح يسا ومن حرائيين ويهود منهم محكمة الصالحون هذا ما هذا وبدن قد طبحن حم هنالنقضاني الصالحين ويكمدين بألي سبحانه ومنهم دون ذلك هو الصالحين البقامير وبلونهم وان في الحسنات والسيئات ما حسنا الله سينا وعهنات بألي سينا وعلى كربا هذا وقتي حصاناتي كل جرّ لكن بحاقضهم بيسارسول رسول وقتي جي حتى جيت ولد جالامي جيت وحاط حجوب حصان رجيت حتى الله تعالى يعلم يرجع حيي وأول بقى الشيء هذا يكاله بالوكان تحسه سجى سو تقولون من بالحصانات من قمت عانى والسياد العالم يتجعمر سو النقضان أو يبغى النقضان قال لماذا فخلافه وحاء جلال مريم من بعدهم لا في سأنا كذب خلفهم وهمهم وارث الكتاب الكتاب كريه الدحرين يأخذون ويقاضون يان عرضها يريد ي الدنيا كان هذا الليل كسر راعن الدنيا راعن ويقولون وحيدها يان سيقفر لنا انتي لها عصيان والدنيا راعن والبراء قات صميم أيدها يلا ونور صيف وين يأتي عرض مثله عرض كهرب للكهرب الدنيا حارني حار من الدنيا هالنقطة هالدو يمادون يأخذون هذا مركز إذا هي أن إلهي عسين إلهي بأن نور دافي إن الله غفور الرحيم وهذا الصحة لكن بعض الريجد إلهي يقولون أنه يقولون أنه يكون حدثة طوابت كأني أبو بلا سميني وإلهي عسيني يتعادن إلهي ويد دافي ألم يخدو علي ميان لقادين عليهم دشرة الله ميتاق الكتاب الكتاب كميان بلا لقادين الله يقول إنه يديهن على الله إلهي إلا الحق موي إلهي حق مويين وحكا يكدهن يوسي إلهي بلا كقادين ilaay umad daf ruuhan turuk keenas salaah ilah mid iyaguna iyaguna macaafi samaynayo daayo yebay ilay ilah noo dhaasay wadarsum meena akhireme fi wahad kitaab ku dhajje wadaru aakhiraa aakhiraat daarta aakharaan khayr ku khayr badani ladina taqoona ku ilay kaabs ilay daf ka cabsada daarta aakharaan oo khayr badan aduunka dadka aan raaciin إلهي سبحانه وتعالى دين سيكستان أو يوضع على الصدام مركز عدن أيده هي إلهي والنار دافئة إلهي دم بودافع واحد صار من حيث كل عن آخره بإلهي قلبه ولي خمسة دونك في ره يقانمو سبحانه وتعالى وحول الدار الأخيرة الطويل الذين يتكون أفلح تعطر مياه عطيرين دونك آخره دونك الضار من الصنوامع ولا جت جيب ورجي الدام si la fiican oo nooraayo waxa fiican haystay oo wakaas oo saasahay oo madaxda ayo maalka lahayn sida ahaayo in marin ka la wayo xataa mid ciisowtaday dunkan oo caas ah waxba soo caqay mid in baalii subhanahu wa ta'ala fa إلاى سماح الكتاب كذا نقول نقوم يجيه هلك سوق جرسيه كتاب كا كدد وضلا سبيني مارين عن اللهين حكدد مارينا وحصن حصن ميني ايه وضعوا المرة ايه قال ماشاء مارين مرة سير يقول الزيني يذكر فيها كتاب كذا نقول الزيني وارسل كتاب يأخذون عرب هذا ادنا الدنيا بل هذا كذا يقطع هذا مين وهكذا ضنو يرين ماريواد يضنو اخرجه ابن خزيه عن سوره كان رسول الله ضرب قصاصا نقوانيا عليكم ان تدعوا عليكم ويرشكوا ان تدعوا عليكم كان كادت على إلى الى قطعه فصلى الله عليه وسلم هذه هو درايت في يديك وحب الدنيا كان لا جعلانيا دينتي لدنيني فروح البر لا ضعف سنه و هو غير اي روحي دينتي سوغا تغايا او ما كانوا الله يأخذون عرض هذا الدي عرض هذا الدين أديا لو دار كذب صحة ما يصفه العين بعليه سبحانه الآخر كل له دم شمس خصصنا وقبر خصصنا وقيام خصصنا الدين خصصنا ووكاسه وحنا حجناك الله كريه ويوسوع ويقولون سيُقرُون الناس صدقه وأنا راضي مركِل رب هو ربه كعب صلاه إلى يومنا هذا سبحانه وقفو الرحمن صلناه وإن عرض مثله ماشي إلى يوته ذنبك قد لا صلّى الله رضاهما كثيرها، هو يبصي ولا يبالي سبحانه وتعالى، وين يأتي عرض مثل هذا، وين الدليل، يأدون يقعد فيها وراء كرها، يأخذوا القاضي، ألم يخط عليه؟ من ينشر ذلك قارن، من يتأقول كتاب الكتاب، من ينبلن لغير قارن، الله يقول على الله إن إلهه من ينشئ إلى الحق موجي، ودرس من آخر ما فيه وح كتابه كسرة، ودار الآخرة طباع خيول الذين يتقون، ركض تقيين تيله كعب صلاة آخر يأدونك آخر الدورة. وعلى أخرى من الذهاب فلا تعقلونا عقري ماذا يدعون من الدورنا اليوم كيف يدعون من الذهاب من ذلك سفوه يسا والذين كو يمسكون بالكتابة كتابة قبصلة كتابة قوة كتابة قوة قبصلة سيدين حالات قصائية وقت قصائية كجلان واقاموا الصلاة صلاة دان التوسية إننا أنه لا نضيع ما اجر كودي سبب وضاع صحابي هيلة يمريبا حارضه مالك يساعد سبب درش اجر كو سبب درش بي انت اللي قصتها ووكا حارضه اتكاثوه هالك اللي جياره ذاك يساعد سببوه يبا دون لفراعه ذاك نفطه اسلاحية غير كونا اسلاحية اصول الله صلى الله عليه وسلم هيلة يمريبا سحابي اجر سبحانه وتعالى هو هين قدقو والله اعلم